فرات سورة سوره النساء ولارحام فانصب امي كلا تحفظ فق واحده محقياما وجهلا احل ونصب الله واللات اد يكن فامنث باب اصدق طب ولا ولا يظلموا اضيا وحص حصرت فنون صب واخرى مؤمنا فتحه بلاء وغير صبا فزنونا يؤتيه حط ويدخل سم طب جهل كطول وكافلا وفاطر معنى الزل وتلويه سم حمحم وتلو فدا تعد ابن مثقلا